Allahumma innash-shaytu al-Razim. Oh, <laughs> Oh, did I? الذي <تصفيق> ويتفكرون في خلِّي السماوات والأرض. ويَعْلَمُونَ Jangan lupa ورد على ليالا over all the